أنا ابنك أنا بس الخطايا شوهتني ابنك أنا بس الشوارع توهتني وسط الطريق وحدي يا ربي فجأة لقيتني بس روخ وقول لك جاي لك A nabas šoara قلبي الغالي قلبي الغريب يا ما تزعل ما كتير المر والتع قلبي الغالي يا ما تغلى اسى كتير المر والتع وجتلك عشماً في قلبك قدني لحظ مراك جاي لك آه وجيت لعنبك عشماً في قلبك Jai Now I see if